بسم الله الرحمن الرحيم ألف صاد كتاب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 إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق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 قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين وَالْفِيهِمْ وَعَنْ أيمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أكثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ خُرُجْ مِنْهَا مَذْوُمًا مَدْحُرًا لمن تبعك منهم لأمل جهنم منكم أجمعين وَيَا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 وَنَادَاهُما رَبُّهما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا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 ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يف انننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيم وجوهكم عند كل مسجد ودعهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني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 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربنا بي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا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 لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل من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 من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت لِأُولَاهُمْ قَالَتْ قالت أخراهم قالت أولئك لآخرين فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بأياتنا رض. أروعنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا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 قد جاءت ترسن ربنا بالحق ونودع ان تلك الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون وناد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 اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب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 أبو الأعراف رجال يعرفونهم بسمائهم قالوا قالوا ما أغن عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أه وما لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتين هم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم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 والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب وَالْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعَوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ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 في سفاهة وإن لنا من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولاكنني رسول من رب العالمين. بلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكرون لكم خلفاء من بعد قوم وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا ولكن افضل الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا فأتنا بما تعدنا ان يكون هناك افضل من اجل من الصادقين قال قد وقع عليكم من رب بكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها, سميتموها منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا جاءتكم بينه من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأكل خذكم عذاب اليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين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 إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اتْنَا بِمَا تَعِذُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْبِينَ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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم من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 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ وَلَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرْ فَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الحاكمين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 تبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها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 أرسلنا في قرية من نبي إلا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء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 أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم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 ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن قص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من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 نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحر أعين الناس واسترهم وجاو بسحر عظيم وأوحينا فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وهم وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا عالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكان مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أَقْطَعُ عَن أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ All of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 قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا والشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربنا أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هِنْبَالِغٍ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا Mm-hmm. <laughs> يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وعلمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 وقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك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 سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإيَّر يروا لا سبيل الرشد لا تخذوه سبيله وإي روا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء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 ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِن بَعْدِي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا فلا تشمت بي ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 واختار موسى قومه سبعين رجلا لمي فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي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 أَفَعَفِرْ لَنَا وَرُحَمْنَا وَأَتَخَيَّرُ الْغَافِرِينَ وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هدنا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابٌ به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين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 فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه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 واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم مثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم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 واسألهم عن الْقَرْيَةِ التي كانت حَاضِرَةَ البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم, إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به. فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربنا كَلَّا أَبَعْثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَنْسُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 ولدت بربكم قالوا مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه وكآباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَأَذَلَّ عَلَيْهِم نَّبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَثْبَعَهُمُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ ولكن إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب اجرات تحمل عليه اجرات لان تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا اجرات لان القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يصلمون ولكنهم هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن ان لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِرُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ يَدِيمَتِينَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا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 يكون قد قترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ من يغلّل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمه.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 لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنْ أَتِيتَنَا صَالِحَ الْنَّكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا فسهم يعصون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعكم سواء عليكم أدعوتهم أم أنتم صامتون؟ إن الذين تدعون من دون الله أمثالكم فدعوهم, فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألا هم أرجل يمشون بها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 وقال الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله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 دونهم في الغيث لا يقصرون واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا بيتها قل انما اتبع ما يوحى فرصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون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 برون على عبادته ويسبحونه وله يسجدون.